بسم الله الرحمن الرحيم قاس والقرآن المديد بل عجبوا أن جاء ف قال قَالَكَافِعونَهَا شَيْبٌ عَبِيأَإِذاَا مِن النَّوَبُ الن تُابَ ذَلِكَ غَجَعم بَعد قَدَ عَنَّ مَ تَ قُصُ الْأَرضُ مِنْهُم وَإِر دَنَا كِتَابُ حفيظ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيدٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَذَيًا النَّهَا وَمَالَهَا مِفُود وَالْأَرضَمَدَدنَاهَا وَأَلقنَا فيِيهَا غَواسَ وَأَم بَدناَا فيِيهَا وَأَم بَدناَ فيِيهَا مِن, وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كلُلِّ زَوج بَهِي ذَكْرَى وَذِكْرَى لِكُلِّ عَامِدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّ وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود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 إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَيَدَأَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ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 من هذا فكشفنا عن كغاك فكشفنا عن كغاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عبيد القي في جهنم انما كل كفار عنيد من نافل الخير معتد مريد الذي جعل مع الله اله اخر فلقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا ترتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب لَهُم ما يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَقِيًّا فَنَقْبُهُمْ فِي الْبِلَادِ فَنَقَمُوا فِي الْبِلَادِ هل من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 وَم مَ السَّنامِ الل تَفصبِ الرلَ مَا يَقُونَ وَسَِّح بِحَمدِ رَّكَ قَدَ لَ قُلُ وَشَّس وَقَدَلَ الغُ وَمَِ الليْل فَسَبّح وَأَدَبَ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 يَوْمَ تَّشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بالقرآ م يا خاط